وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليشكن إليها فلما تغشاها حملت عَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّ وَثِبَ فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعَى وَاللَّهُ رَبُّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَكَ نَصَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ كَلَّا فَمَا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شِرْكًا فِي مَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ولا يشتطعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ادعوتموهم ام انكم صامتون ان الذين تدعون من دون الله عباد انثالكم فاجئون فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين لهم ارجل ان يمشون بها أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَمْضُون بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُم آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ دَعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ تَجُنُّوْا فَلَا تُنْظِرُوا